and they لا مينال هايپوثيسيس ولا لا تمام تبقى عارف كويس وتعرف القانون اللي انت بتستخدمه عشان تحسب بيه النسبة تمام طبعا احنا خدنا وازر والديسس بطريقه البيوز وشفنا ازاي البيوز بيخليها تظهر بشكل دايركت وما احنا بس بنعمل البروبلم ده لكن بالطريقه المانيوال كل واحد ليه قانون اللي احنا المفروض نتعلمه عشان ان شاء الله الفاينل يعني هيسقط معانا الجوز الاكبر او الوزن طبعا الاول ولكن احنا معنا شفتر 1 في البتحان <سؤال> بس وزنة دي سبيل أسراء شفتر ممي؟ وبالشفتر توب نغضب التديرس وفادم ناخد حويب والسكس كده بسي على عد التالي محضرات للفتر يعني محضرات قاية هم تخلص شفتر توتر معنا بس كنت تصير قوي باعي باعي واريدي هم مخدستة عن توش إلى صح؟ ده 2 وبعدين 5 6 مش هناخد 5 6 على الشابتر كله مش 2 يعني بعدين بس اللي بكل الديتيلز 1 و 2 لكن 5 6 كل واحد هيبقى بصورته على او كده ده على شويه فلسفه في ده عشان الضهر بالنسبة زي ما نقول لك ده في شوق سلطو أساسنا احنا نشتغل على التسطي. طيب المرة اللي كانت احنا اخدنا في الفاطر اللي كانت خدنا T test وخدنا F test. قلنا T test في المصور R square test ونقل F ده تسطيب ده تسطيب بتاعته انه هو ايه؟ تسطيب قوارتي او بداعة المواقع. نعم؟ ده مين ال R square. الأساسي كل ما تقول ال R square هاي ال معناه ايه؟ ده البويدي بتاعه دوت ده عندكم والمودل ده عنده فايف باتش وقلنا مثلا الار اسكوير تعالى عندي مثلا بوينت 07 معنى كده ان 70% من التشنج اللي حصل في الواي اديرد الاكسس تفصل و30% اللي ده اوكي اوكي اه اللي هي شوفوا بقى المحاضره <سؤال> اللي <سؤال> فاتت صورتي السلم <سؤال> المحاضره كانت كويس ان انا بقيت عامل <سؤال> بوست كبار على قيمه ار اس كود في قيمه الار اس كود بتحسب ازاي القانون بتاعها الخطه الزينه ما ينسبوش هو عمليه البيتا بسيطه عندي لو انا وهو الـ X قصر يديننا ESS أو Submission Y Hat Squared لازم أبعد فرغم الـ ESS أو Submission Y Hat Squared أنا لما قمسة أنا شوفي الـ Hat موجودة على الـ Y هنا تأثير الـ X ده معناه أنا عملت مطري وقفت X والـ X قصرت تمام؟ يبقى الـ ESS أو Submission Y Hat Squared طيب وإن الـ Denominator بتاعنا في حسابات الـ R Squared ديليمينيت هو التوتال تشينج اللي, e اللي حصل في الايه تمام يبقى تي اس اس او سميشن واي سكويرد يبقى نحسب قانون ار يبقى الايه قانون واشتغلنا في المود اللي جاي اي اس اس بيوت ذا باي تي اس من التشينج اللي حصل في الوام او سميشن واي هيد سكوير المود سميشن واي اس تلاقيها هي الرشمه الجزء التالت اكس طب مش الواي ايه اللي هو من غير سدين اه بالنسبه للميشن واي على طول غير هي واي انا بشوف الواي بس في التوتال دي العاديه انما عشان اعرف الجزء الاكس تفسرته لازم تفعل الواي هير او يكتب لنا ايه بس طيب دال ار سكوير قلنا كمان الشرط يجي نحسب الار نفسها ممكن يجي لي الار سكوير محسوبه وده حصل في اللي فاتت جالنا أكثر من R. بطريقة أن الموضل يدخل بطريقة عدوية. ودخل X بس واحدة عشان أفصل ال-Y. ودخل ال-R سكورد تطلعني. أدخل X1 و X2 عشان يفصلوا ال-Y. فهي تطلعي R سكورد تطلعي تأثيري لكل A. X1 و 2 مع بعض على ال-Y أبدئي. طيب. أدخل X3 في الموضل يبقى عندي R كمين. طيب ان أنه معندي أكثر من R إنه بعمل عملية الستفتراكشن. لماذا؟ عشان اشوف كل بارية بالدخل لوحده بيأثر قد ايه. فإن كيس مثلا انا دخلت الموضل بتاعي X1 تمام؟ بيفسر ال Y وطلعة R2 برقب. تمام؟ بعدين روح تنتخلها X1 و 2 عشان يتبسر ال Y وطلعاتي R2 برقب ديه. لما هو ال 2 اللي دخلت ده تحديداً لوحده. خلاص تأثيره قد ايه نعمل عملية سابتراكشة ناخده R2 لما دخلنا x 1 واكس 2 مبا ماينس الار سكوير الستيج اللي قبلها لما كان عندي 1 بس كده انا هقدر اطلع كل فارق اللي بدخله بيديني اللي 2 في المرحله دي وهكذا ده عملناه برضه اشتغلت لك كمان على الاف تيست وقلنا الاف تيست ده بي اس اي بي اس سيجنيفنس هل في معنى للموضوع ده فعلا بمعنى ان في علاقه حقيقيه بين الاكسس من ناحيه والواي ولا ربنا نقول إن الـ لو أنا عملت الـ F test وطلع عند الـ F اللي أنا بحسينها الـ F star من الـ F tabulated by model significant. ونقول اللي إحنا رجبت non-hyposis. طيب. الـ F star أقل من الـ F tabulated by model not significant. وبالتالي accept إنه هو ده الغر بتاعنا ده والثاني غالبا انا في الار اسكوير ما فيش عندي نول هايپوثيسيس ده الاختبار الوحيد الموجود الايه او تيست الوحيد الموجود بيه لكن ده بالاف تيست في نول هايپوثيسيس من كده قراري بيبقى ريجيكت اور اكسبت النول هايپوثيسيس طب النول هايپوثيسيس دايما بتتكتب وهو ادعاء حالة نفي يعني لما اقول النول هايپوثيسيس بتاعته تيست اف اي يعني بتقول لي نو ريليشن شيب بين ال واي بين الديبندنت فاريبلز اللي هم الاكسس يبقى دايما الناو هايپوثيسس بتجي لنا بشكل نيجاتيف يعني دي كلمه نو يبقى اقول الاي هو الناو احنا بنختبر الادعاء ان حد هو الاي relationship between the اكسس بعض ومن من ناحيه تمام واحنا بنعمل التيست للاف عشان نبقى الانشنوت او الانعيبوس او رجبت امت رجبت او الاف اللي عليها ستار اقبل من الاف اللي هو ده و ده تمام؟ والعكس السحري ده احتبار الاف دست احتبار الاف دست في القرون الاف ستار بتتحسن تمام؟ تحسن ازاي؟ برضو دائما كل دست ما هو الا بسط و مقاب فالاف ستار برضو في الاموريتر بتاعي او بسط بحط اللي هي مين؟ بحط ال اي اس اس فاكتور الدوز لل قلنا نقول اي اس اس او سمشن تو وان بس بزود حاجه اسمها ديجري في الدرجه معينه بسمح لي احسب خلالها يعني بحط اي اس اس ديفايد باي 1 ده كله البسط والمقام يبقى الجزء اللي هو الار اس اس الار اس اس او e سمشن اللي هو الريزنتوال يبقى اوث سوشيشن اي اسكوير برضو ديفايد باي ديتاتو اللي هي ان ماينس كي ده قانون الاف اي ستار طبعا الاف ستار عشان نسهل انا بحط فور اكسبلين ودتح ريزدول هو الاكس يعني اكنها ريشيو بين كده عدد كذا يبقى هنستخدمها ولدي عدد البرامتر الموجودة في الموضع. بعيد كل البرامتر. لو ميتا نوت موجودة أعدها. تمام يعني لو الموضع جاي المحصول بيتا نوت ومحصول بيتا وعند كم؟ أعد كله. آه. تمام؟ الكثير الكامتر اللي مستنظمها في المسابات لإيه؟ الانتدري أو فريدو. تمام؟ طبعا. ده بالنسبة للفستار. طبعا لو قالي أنوبا، لو أنوبا التابل، أنوبا التابل هو أجلنا جديد يعمل تست هو ليه انا الانوبا تيبل زي ما اشوف اعمده بيديني مجموع الاف الخطا يعني انا لما بشتغل على الانوبا تيبل انا على التيست بتاع الاف اللي هي السيجنيفنس بتاعه نفس الكلام بيحلل لي التشنج اللي حصل في واي دوس اس اس دوس طب احنا كمان خدنا المره دي حاجه اسمها الدامي فاري ايه هي الدامي فاري هي يا شباب التالت احنا بس ما ركزناش هنا غير بس تمام اللي احنا بنحط لها قيمه تمام بدل ما في الايرن لا احنا ممكن تمام احنا بنفضل بس يا زيرو يا واحد ليه زي مثلا اللي هو ال- الفاريبل ده عن اثر الكوندشنز قصد بتاعه الايه الكوندشنز مثلا او على على الدلات البنزين زي ما شفنا مش مزدحم كويسه ولا مش تو اوبوزيت كيسز وبالتالي يكون عندي فكر بالكونديشن مثلا واحده بيانات عن تجربه او تجربه يبقى البيانات حطيناها واحنا اللي اديناتها القام دي عشان كانت اسمها ديامي فاري يعني فاريبل واحد شويه ما كانش موجود واحنا اللي حطيناه تمام ده بيكون ديسكربتيف اساسا حاجه زي الكونديشن زي اكسبكتيشنز وبيحتمل تو فيसेस ليه علاقه بالطبيعه كده يا العكس فديرو احنا زيرو <تصفيق> تمام طيب ده بالنسبه للي خدناه المره إمتاز. النهارده احنا طبعا سواء الاف تيست او الار اس كيويرد إن شاء الله بنتهي تسريح مكرا. وشوفتو بالإبيوز إن الاف تس موجود في إبيوز جاهز بالرسقر لوقتها. نهارتنا نشتغل على التشاو تس. والتشاو تس ما زهر لكم مش لنتيجة لكن هو موجود في برنامج البيوز ليه آيكون معينة بالناس علينا. إن شاء الله إن ما عايزه في اللي جاية إذا كنت أعملوا بالتشاو تس. نحن نهارتنا نشتغل على التشاو تس. هنلاقي يميز التشاو تس ديت تو يعني بيقدر يشتغل مهمتين مش مهمه واحده احنا خدنا قبل كده الار سكوير تشتغل حاجه واحده تكسي الاي بتاعت الباط طيب اف تي تي لي او الانوفا بيشتغل على ستيست بتاعت الباط لكن التشاو تيست بيشتغل بيعمل وظيتين دي تو تاسس فيها متوسط ديمو والتست الثاني أن أنا يعني هو نفس التست ان أنا بعمل بيه إيه؟ تست للريستريكتد باراكترس تمام؟ أدى لي وظيفتين ونهارده إن شاء الله ما فوقت أنه خلص الوظيفتين دول وكل وظيفة ليها مياه قصة يعني كل وظيفة لوحدها هيخذ احنا عربنا كده بسي هو بيعمل إيه؟ آه بس هيخذ النور تايقوصي بداع التست ده إيه القانون اللي أحسن في لي تشاو تست بالحالة دي الشكل يكون عامل إزاي تمام؟ نفس الكلام بعد ما نخلص ده ندخل على التست الوظيفة التانية لنفس التست وهو ازاي عمل به تست الريسترقتي المترجمات وبرضه هربنا نتعامل تسترقية وشكل الطموم بتاع التسترقية عاملة ازاي تمام؟ وكل ده وهنتطبق كمان بإنها هي الملكة الإقزامر يعني في المحاضرة النهاردة من خلص التسترقية لما يكون حقيقة إنه ممكن نحس إنه تير على أساس إنه ممكن عدد إصلاحة تقيل حوالي 20 وراك في الحقيقة إنها هي أحوالي. وقص ورد ورد ورد وليلين. ولو بيمنى اللوجيك اللي مشتغل يعطي التس بيبقى سهل لأي سواتس بأسفلت وسهل لأسفلين. طيب. كنيكل اللي مشتغل زي ما شايفين كده مبدئيا ان هو بيقول لي بيشتغل على البرامترز. يعني بيشتغل على البيتس بتوعي. في دوان وبيتس تمام؟ إنا طبعا إنا عدريكي الكيلومتر دايما بنحسب الحاجه الاول وبعدين نعملها تيست يعني احنا في مرحله تشابتر اللي احنا خلصناها كنا بنعمل ايه كنا بنتعلم نحسب البيتا 1 والبيتا 2 وبيطلعوا لنا على طول وكنت بتعلم بعد ما عملنا الاستيميشن لغه الارقام بالنسبه لنا مش مهمه يعني الارقام انا حسبتها بس الارقام دي كلها بالنسبه لي لسه ما تمش اعتمادها الا لما نعمل تيست تمام فانا عندي الباراميتيز المفروض ان انا احسب الاستابيليتي بتاعتها تمام التاسك الاولانيه اللي يعملها لي التشارتس اذا انا لما السؤال عندي كلمه استابيليتي تمام كلمه والرا هنا بيقول لي تيست الاستابيليتي بتاعه البراميترز اكروس ذا تو بيرينتس اذا انا عندي هنا بشتغل على التو بيرينتس تمام او اقول تو ريليشن يبقى كلمه استابيليتي او يبقى الاختبار بيتكلم عن تو أو او يبقى دي على طول انا هنا بسال عن مين عن التشارتس <تقال> يعني سنتي ووردس عرفك ايه السؤال ده بيسالك على اني تيست لان انت بتاخد الاي والار وهكذا ولسه في واحد كمان المره الجايه اتفرق ازاي ان انا اعرف كل وظيفه كل واحده دي اهم حاجه تمام طب ازاي انا اشوف كده سريعه اول اشوف كلمه سواء تو بيريز او تو ريليشن شيبس يبقى هو بيسال عن الشو تيست تحديدا التصفه الاوليه بتاعها احنا هنا بنقيس بعدنا في الباراميترز تمام هنشوف ليه بس كل فتره بالنسبه لي ليها بيانات لل هنا احنا بنشوف حركه هنا زي هنا ولا في الفتره دي زي الفتره الثانيه يعني <تصفيق> <تمام. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ممكن اتقلي الطريقة تانية اطلع عند كل موجود جوه السلايتس بعد كده. خلي بالنا ان الجوز اللي انا بعروضه ده السمن الاولين. تمام؟ بعدين هتصل على السلايتس كمانية. بس انا على الوضيح ازاي انا ممكن اطلع المعلمات اللي تخص التست كثماني في الاول. افهمنا كل حاجة بالتست. واعدي السلايتس سيدي. فانا دايما مشاكيني هنا. انا اقول التست الاستقليفت بتاعت البرامة عادي اشوف اختلف في الفترة دي. عن الفترة دي ولا لا. فهو بيقول لي اه اه اقول ان انا تيست وذر ذا تو ريليشن شيبس سيجنيفيكنتلي ديفرنت اور 2 دي عرفتني انها ايه هنا إن انا بشتغل على الشاب تيست في الوظيفه الاوليه عايز اشوف الريليشن شيب تختلف بمعنى البارامترز برده اختلفت هنا عن هنا ولا لا طيب احنا امتى ده الوظيفه امتى الايه او وين احنا بنستخدم الاستست انا اصلا اي هاو وار بتعمل تيست للاستابيليتي بتاعه الباراميتر ده انا بحتاجه لما يكون الفتره اللي احنا بنجمع فيها الداتا بتاعتنا حصل فيها تشينج معين حصل فيها بولس معين تمام فهنا يقول لك اللي انت واخدها دي ده اللي حصل فيها احداث مهمه قوي مش ممكن تكون دي غيرت من قيم الباراميترز قبل ما تحصل وبعد ما حصلت احنا بنرجع لان انا اصلا اشوف الاستابيليتي او اختلافها قبل وبعد لما اوريدي يكون عندي تشينج معين حصل بوليسي معينه حصلت مثلا المانجر بتاع الشركه خد <تصفيق> ديزيشن معين في فتره معينة تمام فانا عايزه اعرف هل فعلا وجود التشينج ده او البوليسي او الديزيشن ده غير وضع الايه قبل ما يحصل عن بعد ما حصل ولا لا هو مؤثر فعلا ولا مش مؤثر فانا بالنسبه لاستابيليتي اذا كان اوريدي حصل تشينج معين في فتره بتاعه البيانات تمام، نتيجي القرار، نتيجي أي نكات وبالتالي هيقصر ولا مش هيقصر هتظلت كما هي قبل ما بعد ما خصل الشيء ده ولا هيختلف ده إمتى بستخدم في التشاو تست عشان إيسو إيستابلتي وده هنشوفه في ردي اللي هي السلايدي اللي تجيبه تقول لي إمتى بنلجأ لإن أنا أستخدم التشاو تست عشان إيسو إيستابلتي إذا كان زي ما إحنا شايفين عندي ايه عندي استراكشرال تشينج ذي هافت استراكشرال تشينج يا ممكن نقول مثلا على سبيل المثال <تصفيق> ديزيشن اتخذوا المايجر معين في الشركه بتاعه ياثر على الريز فانا له هو اثر ولا ما اثرش فانا <تصفيق> اجيب الوضع قبل ما هو ياخد الديسيجن ايه وبعده وقار تمام مثلا الاكونوميك ريفورم اللي حصل في مصر سنه 1990 ده حدث مهم هل اثر قال ان تقيم الاستهلاك بتاعنا او انفيستمنت ودافر قبل بعض ولا لا لما يكون عندي تشينج معينه لما احنا تشينج او بنسميه بريك بوينت يعني نقطه تحول هل فعلا اثرت ولا ما اثرتش مين اللي بيجاوبني بالشانس طيب هنا زي ما احنا شايفين بقول برستفر <تصفيق> تشينج منين لان ده قال لي الباراميترز اوف ذا موديل مالنا اللي متر بين ذا يعني ممكن نعتمد انما اي شيء هي ممكن تكون اختلفت. فهنا كل ده اتنين اللي هيجبني عليه طبعا نخلف انا هنا بستغط من الوقت سيريز ديته. طبعا عندنا زي ما اتخرفين وكذا. انا بستغط اي نوع من الوقت بتاعتني هي بتسمح لي ان يكون عندي فترة زغيرة تايم سيريز ديته. تمام؟ فلاص دي لان خلال فترة السنوات او الايام او الشغول اللي باتبع فيها حصل حدث ما. تمام؟ نحن عارفنا الوظيفة نفسها وعارفنا امتى بتحصل نستخدمه. طيب هنعملو ازاي؟ باختصار هنبدأ ان احنا هنا الفترة بكاده اللي انت وايخد فيها بيانات تنتين لحصل الحدث ما فيها هنقولك السمها الخطرتي. خلاص قام بريكن اللي سامبل بتاعتك انتو سامبل تمام؟ سامبل بفور التشينج او الديزيشن ده والسامبل التانية غيره من بداية للتشينج اللي فيه بقى اوكي يعني فتره قبل التشنج خالص وفتره من حدوث التشنج وطبعا بيكونوا توسعوا قد بعض تمام ونبدا نعمل هنا نختبر بقى الشورت تيست بتاعنا طيب يبقى احنا هنعمل التيست ازاي إن احنا هنعمل بريكنج بتاعتنا انت تو سب تمام عشان نشوف التشنج اللي حصل اول بريك اللي حصلت او الحدث اللي حصل بس هل كان له اثر ولا لا هنبدا ان احنا نعمل لكل فتره وهيكون تركيزنا على ايه على الار اس اس يعني اللي هي السامشن اي اس كيو ده انا قلنا الار اس اس اللي هي ريزدول او نكتبها ايه سامشن اي اس كيو تمام هي دي اللي انا عايزاها بس لا عايزه الاي اس اس ولا عايزه التوتال اللي هو الدي اس اس ولا عايزه الار اس اس طيب، هنطلع إيه؟ أكيد أنت عنا نعمل عينة إنه هي, هي Before the Change يبقى دي، هحسب فيها مفروض e Submission E squared تمام؟ ستي بتاع السمبل أنا سميها Submission 1 وعندي بتاع السمبل الثانية يعني هي بداية بحصل change يبقى هيبقى عندي Submission E squared 2 وعندي Submission E squared بتاعة الفترة ككل يبقى عندي ثلاثة Submission E squared تمام؟ حقارن ما بينها واحطهم في قانون التشاو تيست عشان اطلع القيمه يبقى انا هنا هعمل عليه كونبيننج بابير الار اس اس تمام اللي هو منصوب سابستوي اول ان هول سامبل داتابول تمام طيب هنشوف شكل القانون باختصار ادي شكل القانون بتاع التشاو تيست اللي انا بختبر بيه النسبه بتاعه البراميتز زي ما احنا شايفين هو كله سبريشن دي يعني هو كله ار اس تمام؟ بس كتيرة شوية. بس هي في النهاية ايه؟ 1 و 2 و 3. 1 و 2 دي بتاعت السامفل الاولانية. دي بتاعت السامفل التانية بس نخدمهم فوق و تحت. باخد السامفل بتاعتهم. وفوق تمام؟ بحط السامفل بتاعت البيبيت. يعني كلمة مور وور بيزا. يعني انا جمعت الديتا مع بعضها. تمام؟ العين كول. تمام؟ واشتغلت عن خطرة كله. فبحطه هنا. بومينس السبمشن ده طبعا لكل ديجري اوف فريडम طبعا ممكن افكر هو ليه جبناها بالشكل ده ولكن اول ان احنا بدل ما ندخل هنا هنحط الديجري اوف فريडम كمان هي علاقه بالان والكي تمام بتاثر على حسابات الباكد في الاعتماد تمام ادي, قلنا أدي الكي قلنا ايه هي الكي عدد الباراميترز اللي في الباكد تمام والان عدد الاوبزرفيشنز اللي في الباكد موشاك للقالون معقد ولكن هما في الحقيقة أنا في ما فينا يقولون هو إلا سمشة من 2 سويد مرة بتاعت السامفل الأوليية مرة بتاعت السامفل التانية مرة بتاعت 2 بعض او مول فيل مع بعضها تمام؟ والن والكي جاي ما إحنا هنشوفهم في الوقت في الموضل ده القالون إلا هنستملك طبعا إحنا هفوث بالقالون طبعا نطلع قيمة إيه؟ تارفوا ليه؟ دي. تمام؟ عليها ستور ونقربها بالقيمة إي N1 ده الاوبزرفيشن بتاعت الصف الاولانيه عددها عدد الاوبزرفيشن لان 2 عدد الاوبزرفيشن بتاعت الصف هنا عندنا انا هحسب قيمه هنسميها الكالكيوليتد انتنسيتي هنقارنها بالقيمه الايه هنقارنها بالقيمه اللي هي التثميليت اللي هي جلور ستار اللي بنجيبه كان جبنا وايه قرارنا الـ non تمام؟ ولو العكس, accept the non-hyposis. إيه الـ non-hyposis? وهو أساكت دايما أنه ما بقوله عليها ستار أكبر ويأيجبت وهاكذا. إيه هي باللي بيه؟ <تصفيق> <تصفيق> إن كل تستيليه الـ non-hyposis بتاعها. تمام؟ فأنا في الحالة دي, الـ <تصفيق> non-hyposis. للدعاء؟ إنه مفروض هيكون بشكل نيجاتيب وهيفاكمني أو هيتكلم عن فبرة الـ stability بتاعك الـ parameters. الحقيقة إنه الـ الـ Non-Hyposes دايماً الـ Non-Hyposes ممكن أكتبها بالطريقة الـ Descriptive زي ما احنا شايفينها كده وفي الحالة دي بنظهر فيها تلمتها الـ Non-Significance difference between the values of the parameters in the true يعني الـ Non-Hyposes بتقول لنا أو الادعاء اللي احنا نحن من عمله تس بتشوى حتى صح ولا غرض هو الإدعاء بيقول إن ما فيش التلاف يقيم البرامتر قبل ما يطلع القرار ده أو نتشنجه وبعض ده إنه النال ما يخص ده إنه النال بدي فبيقول لي نو no دفرنس في الباليس بتاعة البرامتر بين البرامتر قبل وبعض مخصصاً نتشنجه تمام؟ يبقى هو قصده إيه بالنال ما يخص إنه يقول لي الالتشنجه اللي تكلمي عنه أو البوليسي أو التزيج مؤسر فلس nice. تمام؟ دي هي ظاهره الاستيبل زي ما هي مفيش اختلاف في قيمتها قبل قيمتها بعد تمام خلاص طيب ده النوع هتبصوا نلاحظ ان النوع هيبصص لكل تيست برده مش هتعمل لخبطه كتير لان في بعض التيست زي اللي هنا مكتوبه بشكل ديسكريبتيف كده في تيست ثاني مكتوبه اتش نوت كارولز ده مش هيعمل لخبطه المهم انا لما التيست لازم احط له النوع هيبصص بتاعته باستثناء اصلا نمحة. نعم؟ طيب. يبقى دي نام هايبوسوسيس اللي إحنا مفهوض لما بحسب اللي هي القيمة دي. تمام؟ نقارنها بالتفكيلات. تقول إما أنا أقسمت اللي نام هايبوسوسيس اللي كده بدام شوية أو ريجبت. طيب. ده التست باختصاري. بقى كل التست ما هو إلا إيه هي؟ الوظيفة نفسها بتاعتها. التسك الأولانية اللي هيعملها. إمتى بنرجأ بيها لو عندنا تشينج معين. ونستخدام تايم سيريز ديتا بنعمله زي بنقسم بياناتنا الخطرتين وأبص على ساميشا دي سويرد أو الار اس اس أبه وبعمل البيريد ككل بعمل، بحسب التشاو تيست وبعمل أو برخض النار حيبوثيس النار حيبوثيس بتقول لي نوه دفرنس مكاني بتاعت الكاركترز بين التو بيريز أو التو ساميش تمام؟ ده الاختصار بتاع التيست شوف احنا بقى ده نشوفه من الكتاب تمام هنلاقي طريقه عرض الكتاب هي نفس اللي بنقوله بس بس نقول ايه مش طريقه بنفس الطريقه انا بساعدكم ان انا اوريكم التست المفروض يمشي ازاي نبقى عارفين التست ايه هو نبقى امتى نعمله نبقى عارفين ان هو البوسسز القانون بتاعه خمس حاجات او اربع حاجات بمنتهى البساطه طيب تاني ان زي ما احنا في الكتاب بقى بيشتغل ازاي هو كتب اتش او تيست وعلى طول كتب سيمنت وي هاف تو ساميت ذا بريدا هنا لا اي في وظيفه لا دي الوظيفه الاولانيه ولا الوظيفه الثانيه ولا قال لي ليه عملنا اصلا تو ساميتس هو اوريدي دخل على اساس ان انت عندك باك جراوند اعمل شاو انا استخلصت المعلومه عشان باين لكم ان طريقه بس تنظيم للايه الموجود فيه وعاده السلايد بنكتب طريقه الكتابه زي ما فانا هقدر بيها يسهل عليا يعني مثلا من السلايد دي قال لي ان انا عندي تمام واحده بتاعتها ان 1 والثانيه ان 2 انا فاهم التو سامبلز دي معناها ان كان عندي تشينج خلاني تمام وايه المفروض هيكون عندنا uh, لكل فتره منهم خلاص والثاني عندي سميشن اي بتاع الدي طب يديني دي جنرال اوور فيو عن ايه اف اس بعدين قال لي ان انا هعمل هنا تيست وذر ذا تو ريليشن شيب او ذا تو بيريز او التو مودلز اللي عملتهم مع الستاتمنتس بتاعتي اللي هي باراميترز طلع في دول ما اختلفتش والنول هايپوثيسس ايه ان نو انها ما اختلفتش دايما النول هنا انهم مختلفه في قبل وبعد وبالتالي اللي حصل انا اتاكد هنعمل هو مدينا اكزامبل اهوم عموته شكل ايه بالارقام وقاد زي ما احنا شايفين هو حاسبني يعني هو جايب لك كل السامبل محسوبه والسامبلشن ايه بتاعتها والورد محسوب خلاص طيب زي ما احنا شايفين هو اول هنشتغل على الكونسمشن فانكشن موديل بتاعنا بتاع السبجكت انا بعمل موديل عشان افصل هنا قالك هناخدو في الفتره طبعا دي معناها نجمع بيانات الكونسامشن في الفتره دي والواي دي الانكم طبعا باعتبار اكتر حاجه بتاثر على استهلاكنا هو الدخل جمع نجمع بيانات الاتنين في الفتره في طبعا مج... هنا في بالنسبه للاقتصاد بتاعنا وادي عندي ادي الموديل وادي, الموضل وآدي الموضل. تمام ده هنا ايه الدي هي السامبل الاولانيه نراحظ ان هنا وقفة عند سنة 1989 دي السنة اللي قبل ما يحصل الإيقانونيك ريفورب اللي هو بدأ من 1990 تمام؟ فبالتالي دي سامبل الأولانية دي بيفور لتشينج ماليسا وحاسب لي السمميشن إيف جاهزة يعني نحرض بعد شوية حطوه في الشاب تست وشاب طبعا طبعا في فايف ده خلاص؟ انا مش محتاجة غير السمميشن إيف عشان احسب الشاب تست بس برضه محتاجه ال ان والكي طيب فين ال ان فين عدد البيانات اللي انت اشتغلت عليها مش كاتب عدد لكن مدينا حاجه اقدر احسب بيها ال ان ان 1 هنا قد ايه نبص بالفتره بيرد المدهه لي بدأت بياناتنا من 1980 لحد 1989 انا اشتغلت على كام رقمه صح 10 لدينا عدد 1980 جايب لها رقم لما السؤال تبيني 81 لتبيني من مركز انا صلاحات 89 هيبقى 10 اطباق فاحنا بناخد ده مديني البري بف الفرق بدايتها ونهايتها وازود عليها ولا ان انا اوريدي من الأول السنه دي جبت بياني لحد اخر السنه دي حطت لنا تمام يبقى لان عرفناها طب الكي اللي هي عدد الترابيد الموجوده في الموديل ادي الموديل اهو مجرد ما بصله بقى عندي تو باراميترز يبقى ال K هنا كام؟ جابت ال K تمام يبقى انا عرفت ان اذا هو مديني ده ومديني ده عشان اعرف ال N وال K اللي هكمل بيه الايه القانون بتاع الشرط الاستتباب تمام يبقى دي السفر الاولانيه دي السامبل الثانيه باديه من هنا الفتره الاولانيه كلها ما كانش ديزيشن حصل ما كانش ريكورب حصل ابتدى من 1990 حصل تمام فخدت الفتره اللي بعديه تمام نفس الحكايه 9 لا ال10 ايه مشاهدات أو 10 اوبزشن او 10 ثواني ادي بتاعتنا للسنجل وادي الايه الطول اللي هو الK هنا بطول لان الموبيل. طيب فاضل معانا الفتره ككل انا عايزه المعادلات اللي انا محتاجاها 3 السولفيشن اسكوير بتاعه الفتره الاولانيه بتاعه الفتره الثانيه وبتاعه البور بيرد وكل اللي بنكتب عليها سوبشن اي سبورت في تمام فاهم دي لسه بدايه الايه حاجات اللي جهنا اصلا في الحل يعني تروح انيميش تمام وهنا في وسط الحل كاتب ان انا بعمل تيست ايه بطريقه اللي. يعني تيست الستابيليتي بتاعه وفق <تصفيق> شمالات المتحدة هي المتحدة في المتحدة إذاً لقد قلت من الأول، كما أنت بعمل تستيقظ يعني بعمل تستيقظ هلف تلف تلقات المتحدة أبنى من بعض أبنى المتحدة طيب، هنا، إذاً، إحنا نرى الفترة ككل، هنا أنا عندي 20 سنة أو جمعت ان وإن وإن وإن وإن وعشرة وعشرة 20 طيب ودي بتاعه الفتره ده كله وهنا مكتوبه اهي دي سم اوف سكوير او ريزيدوال او الارم بتاعنا للبولد بيريد كلها لاقيه جمع على الاثنين مع بعض او ضربناه مع بعض طيب كده مكونات كامله بالنسبه لي اقدر بقى اعمل تيست واقول هو طبعا حد يقول لي طيب ما انت مرتله فاهمو بيانات ادي الباراميتر بتاعه الفتره تمام واتي الكلام بتاع الفتره الثانيه هو مختلف احنا قبل كده ان ليس تعني بالنسبه لنا ان هي حقيقه احنا لازم نعمل التست واوري ان الاختلاف اختلاف حقيقي ولا سبتيات مش حقيقي يعني اعتقد ان يو بس سيجنيفنس ديفرنس اور نوت فمش مجرد اختلاف الأرقام اختلاف الارقام ومختلفه لان ممكن بالتست يطلع لي تيبل كالكوليتد تمام التبليه دي الكبيره اقوله ما اختلفتوش رغم ان الارقام قدامنا ليس له معنى تمام يبقى احنا مهم قوي ان مش الرقم اللي هو انا اشوف لا لما يقول لك التيست ان الاختلاف ده اختلاف حقيقي واهم فدي هي مجرده ده حين التاكد بالتيست طب دكتور هو اول فتره دايما بتبقى بيفور التشنج والفترة الثانية بتبع الـ After Change؟ الفترة الأولية Before Change زي بولي كتبت تقيمي كده سياسة معينة بس بتقيمي مثلاً انتزاشا بتاع صاحب الشركة بيلان عمالك الدسشن ده في سنة جزا ووضا سبف إن ريب يزيد بشتبت لنا أجيب قبل ما اقتخد خالص القرار بالفترة أبل Before Change والفترة الثانية من بداية تحدوثه وفيما بعد وتقوليلو كان كالرقب ما هو الدسشن بتاعه التمؤثر ولا بعد ده ده كنا زي ما احنا شايفين نبدا بقى هنا بيقولك استخدمي الشو تيست عشان تستس الاستابيليتي تاكدي البارامترز مختلفه ولا لا فادي الشو تيست بتاعنا زي ما احنا شايفين احنا مش قلنا ان هو قانون اه طبعا طريقه الكتاب انه واحد الدينومينيتور يحسبه لوحده والنيوريتو لوحده وبعدين نحطهم مع بعض انا ممكن كل ده نعمله احنا بخطه واحده احط القانون على طول بره تمام فزياده عدد السلايتس عندي عندي كم كبير ولا ممكن أخرى سبقا كلها بقناة الثانية ايدي زي ما احنا شايفين هو حبي يفسرنا خان الديناميناتر شبه واحده إنه هو السميشن بتاع الريزيطور بتوع 2 سالمون زي ما أفضل خلاص؟ بتاع ديجري وفريدا طبعاً إنه 1 بعشرة وإنه 2 بعشرة وإنه 2 بعشرة وعشرين مينس k إليكيه 2 فايرو 4 بالتلاس بستين لا يشي بصم انت ابني يتكلم ده واحد منك ويفصل على التانية لازم احطو لذلك البيض الاخر اليوم انت ايدي الكلام احطا للمره واحد منك يوم يا روز انه انا مش عايز ان تفضل لك طبعا التندس يمر نقر منه سيري النمبر تمام؟ انه ما مرش عليه ما عليش كربعه شوية ويسير على مده وما خرمس اطبض بصم كل واحد يبص على السيريال نمبر ما يكتبش حاجه لا لما تخلص احنا اساسا الجروب ونشوف فاضل جروب كام ده احنا دلوقتي معلش زي ما قلت دلوقتي هيعوض في القرن بتاعنا اللي هو الشورتست الجزء ده ان قلنا بعشره ودي ان 2 بعشره تمام -2 ال k -4 يبقى هنا الدجري و دي ده طلعت كام كلها 60 ماشي تمام دي اليال ده عمل الواحد summation وزي ما قلت كان ممكن من الاول اكتبه هو وحط فيه تعطيض اربطيه. كده اخبام? من الاول. يعني خضروا واحدة. طيب. يبقى زي ما احنا شايفين كده عملناها وطلعنا. لاحظ انا عمان بخط الكفر على حاجات. ليه? لان هو في الكتابة هنا يعني ممكن يزود بعض المعلومات. تمام? بس احنا احنا عايزة هنا فيه يعنينا تبقى اعلى. طيب عارف ان صح. انا عارف انتاجه ايه. انا مش عايزة غير النام قيمه كانت كونيتد ان هي 10.8 بنقارنها بالقيمه التقبليه التقبليه دي جي بي ما هيش محسوب من اي حاجه قدام اللي هي 3.6 قررنا يبقى ايه تورنال عليها الصاد او التقبليه الاكبر من تبقى الجريت يبقى على طول قررنا ريجكت النل هيفسس تمام ونوقف مش ايه tunatukoakeak Oran- Merkel-Mixten-Perfuzakoak. ㅎatukoakeak kскийanezatua. Sh sociétékakoakeak katenria expandsuratuak. Kontinatua. Ba yahooa genetizatua. Ba bahargatua. Yman- autorana- hor 어느udakusna. despикиdoakana. D èin. 게거aime e hacommutak. Gagotajean hie ho lineuparra ebeta. D'etitüssi. Ba nah hapisar. Gagotatuari, k молодaя, d'et 준비acak perna damutatuak. Eta lima batuta. �跟你 harga batuta. Eta. Basari, faseatua ebbenetaza. D' talkedara. Etta bal. Eta balitzen bezit conforman dymentarena. Esa فإحلا بنور فوت بنور خيوزيز يعني أنا بارد فوت إن ما فيش اختلاف بين قيمة المبادرة وإن أنا عملت إيه؟ إن بيه اختلاف فعلا. إن كيه سيجنيفكان خلاص كيه سيجنيفكانس ديفرنس نقيم الهواء القبل و بعد وبقى فعلاً السنة دي اللي هي 1990 وهس البركولت للدتا بتاعي نقطه التحول هي او اللي حصل كان تشنج فعلا ايه ليه تمام لو كان طلع ان الاب ستات قليله يعني مثلا دي طالعه 30 كنت هقول انا موافقه على ان ما فيش اختلاف في القيم الباراميترز وان الاختلاف اللي احنا شايفينه ده مجرد اختلاف وهمي ما فيش اي كينك في الارقام راجع هنا رافه قد ما يعني ان التيست ياكد الاختلاف تمام خلاص ا دي كده دايما يجي لك لو ده اكبر من ده دايما اكسبت لو ده اقل <تصفيق> من تمام ده اللي هي الايه التاسك الاولانيه اللي يقدر يقدمها <تصفيق> لي او الخدمه الاولانيه اللي يقدر يقدمها لي لتشخيص اي لما حدث في فتره معينه او اي مؤسس معين مؤسس ولا مش مؤسس هناك ما نعمل هنا الأفضل اللي تعمل هو اللي يقول لك إذا كان فعلا مؤسس ولا مش مؤسس طيب. طيب هنا عندنا الوضع التسك التانية اللي يقدم هالي لتشون تست برضه ناخد السمر بتاحه يقدمي بأسهل عنها نفهم الصباح طيب فهذا السمر اللي بجمع للمعلمات ببعض لكن الكتاب حينه هو بيشحل المساني هي دي بس المشكلة مشكلة, مشكلة. استخدمه تيست للريستريكتد باراميتيرز تمام يعني هل ذراها زي ما احنا جبنا تيست اف درار ريستريكشن ولا لا يعني, يعني هنا الحاله دي الحقيقه مش حاله عامه يعني مش احنا مش كل الفانكشن اللي درسها فاتت ال سب فانكشن, فانكشن. يعني علاقه بين الواي والاكس اللي بتاثر عليه تمام هل كل الأفضل في الإيجابية عليها راستخدام؟ لا. هل هناك بعض الأفضل؟ أن هناك بعض الأفضل عليها راستخدام. حسنا؟ ففي هنا في الحالة دي إحنا محتاجين التس. إذا كان فعلا عليها راستخدام أو بالنسبة لنا الكيس بداية زي ما قلنا إحنا أي حاجة حتى بتقولها الفيري واخدناها قبل كده إحنا بنختبئه. فعايزين فعلا نتأكد فيه راستخدام مدر فهنا الاختبار ده بيتعمل في سان كيسز على بعض الانواع من الفانكشن بيشتق الشر فانكشن بنعمل عليها الاختبار ده هي فانكشن احنا عندنا في المايكرو مايكرو هي فانكشن اساسيه اسمها ايه اسمها عشان داله الانتاج اي سنة, اي مصنع اي حاجه بيحصل بداله الانتاج داله الانتاج بحجم الانتاج وحجم عناصر الانتاج والحاجات دي طيب الداله دي ليها زي ما قلنا تايم معين حتى مسماه باسم العربيه حب دوجلاس لان كان ليها هي حددت لي العلاقه بين البرودكشن او الاوت بوت فيها يعني فكره ان انا ممكن انتج وفق ظروف فيها الريستريكشن او ان انا ما عنديش الاسم بالتالي احنا هنطبق الاختبار هنا تشاو تيست على داله بس البرودكشن فانكشن بتاعه هوت تمام ليه لأن هي دي اللي فيها احتمالات فيها ريستريكشن طب ايه هي الريستريكشن انت الباراميترز زي بيتا1 وبيتا2 يعني ايه ريستريكشن يعني يعني انا عندك إن كودايفر بيقولك احسب بيتا1 احسب بيتا2 قومي ما قلنا لازم تحسب بيتا1 وبيتا2 بحيث يبقى مجموعهم حاجه معينه لو بقولك لازم مجموعهم داخل في التايم دلوقتي اعتقد يعني دي بالنسبة ليه؟ ما هي؟ ما هي ما قلنا حيثنا نطبق على صوب توجلس فنكشن تمام؟ قلنا عليه دي ستريكشن دي دا بطلق دي ستريكشن يعني أنا أطلق بيتا وان بيتا 2 طبق إي من بعيدنا ما ممي... بنقولش ممي... أمداً لازم حاجة معينة بعد ما تروح على استحسيمهم تتأكل هنا لأ هنا دي ستريكشن إن بيتا وان بيتا 2 ومشن لازم يتطع واحد تمام؟ لما أنت بتحسيمهم حيث مجموعهم واحد هو برضه الاستركشن على البروديوسر اللي هنا اللي طالع انا واضح ان خلفيه المايكرو ما كانتش موجوده دي معين في الشغل فاحنا عموما احنا على الايه هي يعني تبينك جزئيه ان انا عندي الاستركشن يعني مجموع البي ديزاين او <تصفيق> مش موان يبقى انا ايه بخافان الريستريكشن تمام طيب يبقى ده هنستنى بيه ستريكت بارانترز اذا انا بشوف كلمه ريستريكشن برده اعرف على طول عن اني تيست ان شاور تمام يبقى انا زي ما قلنا من شويه شفت كلمه ستابيليتي شوفها كلمه تو او تو ريليشن يبقى ان شاور تيست كده شفنا ريستريكشن تمام او ستريكت الباراميترز يبقى برده بتشاور هنعملها ازاي؟ بكل اختصار طبعا احنا قلنا امتى بنعملها في حالات معينه وهي حاله ايه؟ حاله البرودكشن باكشر بتاعه الفوتو تمام؟ طيب لان مش كل الفانكشن عليها استراكشر طيب الحاجه الثانيه هنعمله ازاي؟ ادي القانون بتاع التشوبتس لازم نحا نحتاج للسمشن اي سكوير تو فاص هي تمام؟ برده واي 2 احنا واي واحنا هنا بنقسم السامبل وما بنقسمش ولا حاجه بس واحده بتمثل اللي هي restricted function يعني المكينة function مجموعة ميتاس 1 والتانية تمام دي دي اللي هي restricted ودي بجيبها من اللي ايه الفنكشن اللي هي unrestricted بحطاها فوق وحطاها تحت unrestricted بمعنى البيتاس عندي محسومين عادي مموحهم اكبر من 1 او اقل من 1 يعني مش 1 تمام؟ طيب وبحطهم بحطي النهائنس 2 اللي هي degree of beta بالعادية طبعا القيمه الكالكوليتد من هنا نقارنها بالقيمه التقبليه ونفس السيستم اذا دي اكبر اللي حسبناها يبقى ايه او اللي عليها اسطر يبقى على طول ريجكت نول هايپوثيسيس تمام او العكس يبقى ايه هي النال أي هايپوثيسيس النال هايپوثيسس بتاعها قدره مختلفه يعني مش لا في كل واحد في نال هايپوثيسس واحنا بننقص ليها كل ممكن أنا هي مكتوبة بالطريقة زي ما خدنا من شوية وساعتها تظهرني فيها كلمة U أو مكتوبة بالطريقة دي هنا مكتوب بالطريقة دي زي ما احنا شايفينها بطريقة حسب الحالة نحن هنا نختبر فكرة إن الدلة مقيادة ولا مش مقيادة البرامترز المقيادين ولا لا فأنا الـ H نوتي بتا بتاعي هو إنهم مقيادين Vita 1 plus Vita 2 لازم نقعدها في 1 وباقي لما نعمل التيست اما ان انا اقبل فعلا ده تمام وده الكيس ده قليل والديت اكبر فهقفل الكلام ده وافعد الانتاج بتاع المنتج ده او الصناعي وفي ظروف انها مقيده لازم في توازن بيترد على المحمول تمام او ان لاجيت لما ده يكون كبير يبقى انا برفض انه ايكوال 1 تمام تمام بعنا ان هم مش ايكوال 1 بمعنى انهم وله هنا الانتاج بداية صناعة دي مش مقيم بيتا وانو وبيتا 2 يطلع من موح بحضر الواحد أقل من الواحد من أشبيع تمام؟ ده باختصار هنشوفها فيه لسلائدس عندنا أميل تريد يدخل يا جماعة المؤخرة وانو ده انتم كنتوا فيه بس ستوين لا لا أرسوش إذا ويتأخير وذاق حساب التاخير ده في محاضره مؤقته التسجيل كانت المحاضره ده المحاضره كل يوم قاعد عايز اعمل التركيز ده اه عشان كنا طمايه دلوقتي انا قلت مطلق محاضره الانبوت اول برودكشن ومبيل الانبوتس اللي هي مبرونت تمام وهنا الحايه البيتا نوت ليها معنى هي بارامتر بتدينا معنى التكنولوجي بتاعت الانتينيت بتدينا رقم قد ايه من العمال مع قد ايه من راس المال عشان انت البيتاس بتوعنا اللي هي بيتا 1 وبيتا 2 ده طبعا اولا الت هنا ما حدش يقول لي اصل دي كي عدد البرامترز لا دي كي مين عدد الماشينز اللي المطلوبه طب دي طبعا دي التو هنا ليهم معنى احنا متعودين دي تو وان دي تو في كاله وكنا بنقول دي تو وان هي ال تشينج ديفند ال واي لما الاكس بي 1 ولا قاعد نحفظ في فتره من الاكتوار هنا في كوب تو هنا ليهم معنى اهم اهم هم طبعا عاملين مهم جدا تمام لاحظ طبعا دي نون لينيار البيتا وال هنا هي الالاستيسي بتاعت الأول فوت للليبو درجة حساسية الناتج لتغيرات العمل يعني أنه بغير العامل تلك هنا يتغير الناتج بقد إيه؟ تمام؟ بس كالالاستيسي يعني طبعا الالاستيسي ليه طريقة معينة كرشي يعني وهنا الالاستيسي بتاعته الـ Q للـ هي بتغييرات فهنا بقول إيه؟ ده بتاع تعرفنا دي نفسها هنا بيقول لي البرودكشن فانكشن كوب دوجلاس احنا استخدمناها ليه لان زي ما احنا شايفين هنا سبجكت تو اف ان انتجريشن وهو ان السم بتاع الاوت بوت الاستستي الاوت بوت الاستستي هي نفسها الايه الباراميترز يعني كلمه الاستستي هي الباراميترز بيتا 1 وبيتا 2 تمام هما بيكونوا الاستستي اللي في داله كوب دوجلاس بس مجموعهم بيكون ايه 1 هنا كان مفروض الحياه دي 1 بلس 2 في 3 ال اللي هي الداله فائقه في احنا كنا بنقول عليها مفروض ان انتوا درستوها وانتم درستوا ان الفانكشن بنقول ان حاله الكونستانت لما اقول ان بي 1 بلس 2 تو 1 اللي هي السيستم الرقم واحد بيها ايه عاوز ان احنا اوصل الحاله بتاعه كونستانت ريتيرن تو سكيل اللي عليه بمعنى ايه ببساطه بمعنى إيه عندما نزود النساء بالعمل في نفس هنزودهم بالنسبة معينة لازم الناتج يزيد بنفس الرشفة عندما نزود نسبة معينة عندما نزود الإعلية والكيف الرشفة معينة الـ output لأنه تمام؟ فالـ لازم يزيد بنفس الرشفة ده معنى الـ beta 1 plus beta 2 equals 1 من الـ تمام؟ معنى الـ constant الـ return to the output Scale هو الـ input فبينهم علاقة constant. يعني لما زود الـ input's pressure لازم الـ output يزيد من نفس الـ ratio ولا أقل ده هنا علي إيه? الـ constraint ده تمام؟ طيب هنا هيفدأ يجولينا مثال هيحطينا فيه في المساج of the inverse مره وهي عليها الريستريكشن بمعنى ان مجموع بيتا 1 بمعنى انها كونستانت ريتو سكيل تمام البونت هنا لازم يزود ده يزود العدد الراسي ده بالنسبه لازم الناتج يطلع بنفس النسبه ومره ثانيه انها تكون يعني انها ان ريستريكتد مش مقيده فلاي مجموعه بيتا 1 وبيتا 2 اكبر من 1 او اقل من 1 تمام فادي ايدي بالنسبة لنا قال لك وبقى إحدى التشاو تستيعمل إيه هاي الحديديني هل فعل الصناعة أو, أو المنتج اللي عندي ده أو المنتج اللي عندي ايدي ده من دولتها الطابق عليه هل هو ريستريكتف هو الانت؟ ريستريكتف لما انطلقين التشاو تستيك كالكوليتد من قريرها من ايه بالترقيد طيب هنا زي ما احنا شايفين قالك احنا نشتغل على صناعة المائة وبما ده عدد الامتشاف اشتغلنا عليها 30 رقم الصناعة دي فعلاقة من إنتاج الصناعي يتكلم عنها وما بين عدد العمال فيها وما بين حاجة الألات أو رصيلة. تمام؟ وطبعاً هو هنا مديني لأنه جاهزة. وآه دي شرق آدي ده وهنا أهم حاجة أنها أعرف هي أن دي أي واحدة فيه من الريستريكتد ولا الريستريكتد من اللي أنا بعمل فاميشاً للبارانتز أو اللي هما الاليستيستيب تعيد بيتا وانو بيتا تو دايما احنا نشي فيه بدون كام في المطبخ اكبر الوقت تمام اكبر من مان. طبعا كده نو كونستانت تمام وعلى وانا عشان نبقى ادق اقتصاديا بقول ان هنا هيخضع لحاله انكريزنج ريتيرن تو سكيل يعني بيبقى اكبر من 1 يبقى انكريزنج يعني الريترن هو الاوتبوت بيزيد بنسبه اكبر بالنسبه لزياده اللي هي الانبوت زودت الليبر والكابيتال مثلا ب 10% الاوتبوت هيزيد ب 12% في يبقى انكريزنج ريتيرن تو سكيل تمام عرفت مين مجموعه البيتاز اكبر من 1 ولو مجموعهم اكبر من اقول عليها ايه اقول عليها نون كونستنت ريتيرن تو سكيل تمام اقول عليها المنتج هنا مش مقيد المنتج هنا فاضل جيد لانه هو هنا ايه انكريزنج ريتيرن تو سكيل دي واحده منهم فاضل الثانيه اللي هيديها لنا اللي مجموع المفروض تكون ريستريكتد وانا بقول له هي تنتج الصيغه دي لان احنا محتاجين ان شاو تست دايما صيغه طيب وطبعا هنا ال هو مديها لي ال زي ما احنا شايفينها عدد البارانتس خلاص انا عشان نستخدم القانون ان ماينس اي بعد شويه عدد البارانتس عندي بيتا روت احنا ما بنشتغلش عليها في بس هي موجوده يبقى بيتا نوت وبيتا رود يبقى انا المفروض ان انا دايما الكي لما اعوض في القانون بتاع الشاو بعد شويه الكي ب3 تمام هنا يتأكد أن نحن نسألينه مجموعة هنا كـ beta 1 و beta 2 مجموعةهم أهو أفضل من 1 دي معرضة لظاهرة increase in return to scale الـ اللي هو الـ output يزيد أكتر من نسبة زيادة الـ scale همه الـ index وبالتالي هي حالة عكس حالة الـ constant return to اللي مفروض أن يكون مجموعة الـ beta 1 طب محتاجين تيست عشان يعمل لنا النفس هل هي استريكت ولا لا استريكت مع كونستنتيتيزتين فعلا مجموعهم واحد فعلا ولا مش مجموعهم واحد بحيث يقول لي ما الارقام اللي طلعها قلنا قبل كده الارقام ما هياش الجايد الاساسي بتاعنا تمام انا حاطين اي ارقام مجموعهم واحد او واحد قدروا يطبعهم اكتر من واحد تسمين فيهم اللي تنطبق لازم اعمل تيست ادي النال هايپوثيسس كتبها في وسط المثال قلنا النال هايپوثيسس نوت بس اتش 1 دي الالتيرناتيف هايپوثيسيس والحقيقه ما منحولش نركز عليها نعمل لخبطه يكفي اننا نركزي على اتش نوت اهي ولاحظ ان بيتا 1 بلاس بيتا 2 مش بيتا نوت بيتا نوت بم بيتا في النال هايپوثيسس خالص تمام احنا دايما في النال هايپوثيسس بنشاور على الكلام ده كبتا تمام إن مع النال نفسها H node. إيه نمزها H node. وفروض بايد ديني هي وهي عليها restriction. هنا بدأ الاول هو لي general formula بتاع restriction. تمام؟ لا يعني يقال لي ما بتكتب بعض الشكل beta 1 وبعد ما كتب beta 2 كتب 1 minus z1 بحيث إن إحنا لو جمعنا إنها beta 1 هتروح مع beta 1 ويبقى 1. دي الجنرال فورمولا بتاعه الايه الكونستنتنتيتور للسكيل او اللي عليها الكونسترينت او اللييرستريكتد تمام طيب برده احنا محتاجين الارقام عشان نعوض في الشونتس زي ما احنا 1 تمام بالظبط ال 1 فدي الريستريكتد دي الكونستنتنتيتور ادي سبمشن ايز وورد تو دي ده ممكن تبينها هنا وهقول لكم الاول في بوست في المقام هنا لما اجي اشتغل الحل بتاعنا نشوف الحل بسيط جدا هنا فوق وتحت بس باخد الستركت 2 تمام الكيو طلعنا ال A اللي زي ال 30 وال KD كمان غير ال KD عدد البارامترز ودايما داله كوبلوس فيها ثلاثه بارامترز تمام نيتروت نيتاون نيتروم فهنا ال KD طلعنا الايه هنا القيمه الكالكيوليت بتاعتنا بالايه مقارنها بالقيمه طبعا اكبر من ايجت ده هو ريجكت ان انها هايپوثيزس يبقى اخذنا ان هنا باخد الكلام ده فاقول ان انا ايه ايجت ان او اقول حد يقول ممكن اكتب ان هي معنى كده ان ال... الا ان احنا رفضنا انها تكون ستاندرد سكيل اه معنى كده ان احنا قبلنا ان هي الحاله الاولانيه هي ايه الشكل ده الصناعه دي الشكل الصح بتاعها هو ده انها فعلا انكريزين ده بيقدر يحقق ناتج من ايه? من اه, نسبه زياده يعني كانت انكريزين بالتين سكيل هي مش وده ممكن اعمله شخصيا بس يكفي ان انا اقول ريجكت ذا هايپوثيسس يعني انا برفض انها صح يبقى كده احنا خلصنا دي المطلوبه رغم انها عندنا زي ما انتم شايفين يعني حوالي 20 سؤال في النهايه في الاول في لكن الاول هنا بيبدا كان